وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آلست نارا لعلي آتِيكُم مِّنْ آيَةِ رَبِّي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 وَأَنَا أَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدِنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ خَفِيَهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى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 ولقد ملنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل, فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة من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 فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي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 فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قر جئناك ولا تعذبهم قر جئناك بأيّة من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد أُوحى إلي أن العذاب على من كذب وتولى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 كبت الشتى كلوا وارعوا أذنامكم إن في ذلك لا آيات منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجيت لالا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسعتكم, فيسعتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم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 فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صلعوا إنما صلعوا فيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم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 والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا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 وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فطئتم به وإن ربكم الرحمن وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيع أمري قالوا لن برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إفراءتهم ظلوا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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرقه ثم لننصفه في اليم من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 خالدين فيه وساء يوم القيامة قملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن بالثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما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 وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذا قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسيجدوا إلا إبليس أباب فقلنا يا آدم إن هذا عذور لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن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 وطفى الله صفّال عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربّه فغوى ثم جتباه ربّه فتاب عليه وهدى قاله بطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنما يأتي أنتم مني هدى فمن التبع هداي فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَظْلِمُ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعْيَشَهُ ضَلْكَ وَنَحْشُرُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا